Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> God yeah. you. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi Yeah. تبارك الله خمسة 35 مع <تصفيق> <صفحة جنب تصفيق> <جنب تصفيق> يا يا محمد يا مولانا مدانا مدانا مدانا يا مولانا مدانا يا في الروضة قاعدين في الروضه عاوزين نقعد بارك الله فيك ايه يا لا اله الا الله ايه الله قال جزاك الله خير يا يونس الله الله الله الله وعدنا يا رب حب عدنا يا رب لكن النبي من كان وعدنا يا رب بالفرج والسلام خدنا كده يعني يعني بصراحه ربنا صبر الله الله الله الله حسيت ان احنا سمعناه هلك لا حاجه ما ننسى الشوق شوق اني إن شاء الله كنت جميعا لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بارك بارك ليك وديك يبارك فيك ربنا يوديك الصح يا رب ربنا يديك الصحه يبارك فيك ربنا يوديك الصح لا إله إلا الله, الله. استعجلش براحتك خالص استعجلش ربنا يبارك فيك يا عم فرحان ما تستعجلوش عليه كده ما هو بيمتعنا اهو يلا الله. الله رجل جدا في حاجات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 برنا والله الله العظيم الله, العظيم الله اللي انت في كعبة عمال بتجيب الحاجات الحلوة دي نعم نعم نعم الأعطاء So in the name of the King of يا ربنا وارحم ربنا وارحم ربنا ربنا بسم الله يا روح يا روح يا روح يا النبي حبيب يقضب بعين استاذ يا معلم مسيد المساعد نعم نعم وصلنا وصلنا وصلنا عند الرسول ان شاء الله اننا عدل عند الرسول اوه اننا عدل في الرضا بسكير ياله يوم يوم الله عليك الله رزك عليك الله الله يا فرآن الله والسماة راجل راجل والله نيته حلوه <تصفيق> الله يدق الساعة، الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يدق الساعة، الله يدق الله يفتح عليك الله يدق الساعة، الله يدق الساعة، الله الله الله هو علي ندفع الميت المتعطة الله اكبر ماشي يا حبيبي شويه بقى بسيعه الله الله يا شيخ محمد قران الله الله يا شيخ محمد ده ما خش بعد ما قبل كده كل فاتني سنان خلاص السنان اللي فات كله اللي جابوا لنا العيد الله يديك الصحة صل يا الحبيب النبي محمد الله عليه محمد ما انت جوع ليه ربنا يصفك زي ما صفك عقل الصب متاعني صبح لحد موت يا محمد محمد الحلوه دي مدارس القران الحلوه <تصفيق> Guev referred to يا شيخ محمد بارك فيك في برافو ولقينا لحم اي والله انا اتبسطت والله طيفت عليك ايوه ايه دي هو رافع لؤم المؤمنين والله لا. لا. لا. ايدي. نعم نعم امم الله هو يا اسمع الحنان ده ونفسي اسمع خالق سبحان كله لا اله الله ربنا يضحكك يا حبيبي ربنا يضحكك والله يحيطك بيها ربنا يديك طول ربنا ربنا الله filan -F filan -F الله You're the one علقوا شدك منه، خطرك بالعبد وفي المرّ. نعم. والسماء ذات وطان الأسماء. يا أخي أنا والله. والله طولها طولها طولها طولها الله يا واللي سمعنا الحلاوه دي يا رب نعم <تصفيق>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 Yeah. <laughs> هيفتح عليك حيبت عليك يا ربنا ربنا هزيدك. ربنا هزيدك والله. يا الله يزيدك منه ان شاء الله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 Yeah. عليه. الله. لا اله الا الله هذا كلام ربنا ربنا, ربنا ربنا عينك علينا ربنا عينك علينا يا رب يا رب يا الله. الله, الله الله سبحانه وتعالى تيهزم واللبي نصوك الله تيهزم عناك يا الله نعم نعم يا الله عارش محمد يتحمل الله والله عليك عليه والله حق والله الله الله ربنا وله لا بابا طيب تعال ليك يا مولانا ساي يا ربي يا مولانا يا مولانا I'm not sure if I'm going to do it. I'm not going to do it. I'm not sure if I'm going الله في رؤى the corner. Oh, <laughs> <تصفيق> يا شيخ محمد نود المخيم بتوعنا الكتاب التالي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اول مزيف اي والله وما لو تقول اللذي لألو عرمت من الغيب وقومي محمد طب الغيب Oh